بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا إليكم, ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا برأء منكم ومما تعبدون من كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابي لاستغفرن لك وما امنك لك من الله من شيء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 ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ فامتحنوهن اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ علمتموهن مؤمنات فلا فَلَا تَرْجِعُونَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ ولا وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ما مَّالَهُم ولا وَلَا عليكم عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أجورا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 ايا ان هو النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركنا بالله شيئا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا نشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.